السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الناس يتنوعون في إقبالهم وإدبارهم إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار إنه الجبن والخوف والهلع يقول حسان رضي الله تعالى عنه وهو يمدح صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ويمدح قوتهم وشجاعتهم يقول ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا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 وبالتالي يتعاملون بهذا الأسلوب ويفقدون الشجاعة فيفقدون صداقات يفقدون تربية يفقدون أموالا يفقدون وظائف يفقدون أحيانا فرص في الحياة لأن ما عند ا ش ج ا ع ة يتخذ القرار ما رأيكم اليوم في برنامجنا مسافرون أن نتكلم عن الشجاعة هذا هو موضوعنا بإذن الله عز وجل السلام عليكم يا شباب السلام عليكم الله يحفظكم <تصفيق> الله, علي <عبد> <تصفيق> علي الله يحفظكم يا شباب ويجزيكم خير على على مشاركتي وأنا أعلم أنه ح ي ا ن ا متعب المشاركة مثل البرامج لأنه تأخذ وقت وجهد لكن عاد أنتم قدها وبدودها ي الله. طبعا الطباعة التي بين الناس تتنوع بعض الأشياء يجبل عليها الإنسان أصلا يعني تجد بعض الناس مثلا ما شاء الله نكتي و س ع صدر فإذا نظرت فإذا أبوه وإخوانه أكثرهم بهذا الوصف فتقول هذه في الغالب أنها فطرة فطرة عليها يعني أنهم ن فطرتهم العائلة كلهم بهذا ل ش ك ل وهذا و ا ق ع يعني الآن إذا جئت إلى بعض الشعوب مثلا المصريون تجد بينهم النكتة يعني شغالة اللي يشتغل في المطعم واللي يشتغل في المخبز واللي يشتغل في التاكسي و يشتغل... كل واحد يعطيكم ن هالنكت طبيعة الشعب هكذا فطرة على مثل هذه الطريقة بعض الشعوب تجد أنهم يعني منغلقون على أنفسهم في تعاملهم مثل مثلا التعامل مع الألمان هكذا طبيعة الشعب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 مدحه بخصلتين أو خذ القصة من البداية أ ك ب ر قومه ا ل ى النبي عليه الصلاة والسلام ليدخلوا في الإسلام ا و ل ما وصلوا تعرفهم يصلون وهم يعني منهم من يمشي على قدميه ومنهم من يكون راكبا يعني حصانا أو جملا أو كذا فيصيبهم مشقة في أثناء الطريق في أثناء سيرهم وإقبالهم فلما جاءوا نزلوا مباشرة وهم بلباس السفر ورائحة العراق وذهبوا مباشرة إلى المسجد ليسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام أشجع ع ب قيس كان متأنيا وقف ونزل الرواحل وعقل ا ل ا ب ل وذلك راحوا خلاص وذهب واغتسال وغير لباسه ولبس لباس ا ح س ن وتطيب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مم. صحيح أن نتأخر عنهم وقتا يسيرا ط ب ما تأخر عنهم أربع ساعات لكن غالبا هذا العمل يأخذ من الواحد ربما نصف ساعة ا و نحو ذلك فلما وصل ا ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رائحة حسنة وإذا لبس حسن وإذا متغسل ومتنظف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أشجع ابتقيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله قال ما هم يا رسول الله قال الحلم يعني عدم العدم الغضب والأنا عدم العجلة أنت ما شاء الله عليك راكد وأمورك كلها تأتي بالترتيب شوي شوي قال الحلم والأنا فسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا هو منطلق حلقتنا قال يا رسول الله أخصرتاني أنا تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما هل هي ولدت معي أني أنا منذ أن كنت صغيرا وأنا حليم ما أغضب ومتأني أم أني أنا الذي يعني بنفسي حاولت أن ا أكون كذلك فأصبحت قال هل جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما فقال ل ه عليه الصلاة والسلام بل جبلك الله عليهم هذه من نعمة الله أنك لما خلقك الله وجعل طول يدك كذا وطول رجلك كذا ولون عينك كذا جعل من ضمن الأشياء التي خلق خلقت معك الحلم والأنا فقال عند ذلك أشد قال الحمد لله الذي جبلني على أمر يحبه الله ورسوله تعالوا نتكلم يا جماعة عن خلق من ا ل ا خ ل ا ق التي قد يجبل عليها الإنسان وقد يعني يستطيع الإنسان بممارسات معينة أن يحصل عليها هذا الخلق مدح الله تعالى به المؤمنين ومدح الله تعالى به الأنبياء يقول الله جل وعلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله لاحظ هؤلاء يبلغون, يبلغون الدين يقولون الزنا حرام شرب الخمر حرام يجب أن تصلوا يجب أن تصوموا يبلغون رسالات الله بكل شجاعة ما يقول والله أخاف أقول الزنا حرام ويصرخون عليه أوه أخاف أقول الخمر حرام وبعدين صاحب الخمارة يضربني أخاف أقول إن الربع حرام والتاجر الفناني يرسل عبيده ويضربوني لا ألا أبلغ رسالة الله بكل شجاعة قال الذين يبلغون ر س ا ل ا ت الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله والنبي عليه الصلاة والسلام كان هو وجميع الأنبياء فيهم شجاعة وقوة يقول بعض الصحابة وهم يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا إذا حمي الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم يا <تصفيق> أخي في معركة حنين الله تعالى يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ا ك ب ر جيش قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قاتل ليس ذهب مع قاتل هو الجيش الذي قاتل م ع في معركة حنين <تصفيق> 12 ألف صحيح في معركة في غزوة التبوك خرج معه 30 ألفا لكن ما ق ا ت ل ذهبوا ورجعوا كان, كان هراقل بيرسل جيش وبعدين ما أرسل لكن اللي دخل معركة أكبر جيش 12 ألف كثرة يقول الله ويوم حنين إذ ا ع ج ب ت ك م كثرتكم فلم ت غ ن عنكم شيئا و ض ا ق عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين يقولون ا ن ه م أقبلوا إلى كان مالك بن عوف النصري اللي هو رئيس الهوازن كان قد سبق المسلمين إلى نصف الطريق يعني المسلمون يمشون ويقولون في أنفسهم يعني بقي يوم أو يوما ن حتى نصل إلى مكان المعركة فالرجل سبقهم وجاء إلى وادي بين جبلين في وادي وجاء وكمن واختبأ هو وقومه في الجبلين خلف الصخور فلما دخل المسلمون بين الجبلين جعل ى يرميهم بالسهام ويلقي ع ن ي ه م الصخور فالخيول والجمال التي معهم واضطربوا جعل بعضهم يضرب بعض قال الله ثم وليتم ما قال ولا بعضكم لا وليتم مدبر. مدبرين ت د ر كم عدد اللي هربوا اللي تولوا ثم ر ج ع و ا بعد ذلك كم تتوقع من 12 ألف يعني كم ممكن 5 ألف في حني ممكن 6 ألف عدد عشر. الذين تولوا وهربوا من المقتلة 11 ألف و ت س ع و ص ل 12 كم يعلم ت ب ا ت بقي تسعة بقي تسعة تسعة على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أليست هذه شجاعة؟ لما ترى ل حولك صراخ و ا أ ت ب بيقتلك مدري إيش و أنت تثبت هذه شجاعة يا أخي صح. لذلك يقول نتقي إذا ت ا م ي الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نتخلي قدامك و ي م س ك ا ل ن ا ي ق و ل ج ع ل النبي صلى الله عليه وسلم مع السيف ويقول ا ن ا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا ويقدم لا كذب أنا ابن عبد المطلب فكان عليه الصلاة والسلام شجاعة طبعا لا نتكلم نحن عن الشجاعة اليوم يفهم الناس من الشجاعة فقط ا ن ه ا القتال لا يا أخي الشجاعة حتى في اتخاذ القرارات إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي ا ن تتردد أحيانا يعرض على الإنسان مثلا يشتري أرض معينة ويكون عنده 200-300 ألف أشتريها والله يا أخي أخاف بعدين ما أوفق تدري خلني أشاور ثم يدري بعد يومين بعد ما ا و تدري بعد شهر ربما يقرر يلا وافقت أشتري الأرض قالوا وين الأرض مباعت من أسبوعين بمائتي ل ف والآن تسوى م ا ئ ت ل ف قال يا أخي سبحان الله طيب ليش ما بلغتوني قالوا بلغناك وتصلنا مرارا تقول والله خلوني أفكر خلون أنت جبان ما تستطيع ا ن ك تتخذ قرار شجاعة تتخذ قرارات يا أخي حتى الواحد العين حتى وهو يسوق السيارة أحيانا يأتي أمامه مخرج وأروح سيدة إذا ت ر د د في اتخاذ القرار يستطيع ا ل ح ص. د ث ربما يدخل بين الفرصيف والغير اتخذ قرارك واحد بي ت ز و ج اتخذ قرار يكون عندك شجاعة وإذا اتخذت القرار تحمل التبعات التي تأتي ع ل ي ه لذلك شرع لنا عند اتخاذ القرارات عبادة معينة في الدين ما هي الاستخارة, الاستخارة. في حديث ج ا ب ل في صحيح مسلم يقول النبي رسول الله عليه وسلم اذا هم أ ح د ك م ب ا ل أ م ر يريد أ ي يفعله ماذا يفعل قال فليركع ركعتين من دون ا ل ف ر ي ض ة ثم ليقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدر بقدرك وسبك مدرك العظيم ف إ ن ك تقدر ولا أ ق د ر وتعلم ولا اعلم تعلم و ن ت ع ل م انا يا ربي ب ت خ ذ قرار اللهم ان كنت تعلم ان هذا ا ل أ م ر اللي انا ب ت خ ذ القرار انا بتزوج انا باسافر أنا ب ب ي ع بيتي أنا ب ا ع م ل عملية جراحية حتى يفصل فيها أيضا يفصل ا ن كنت تعلم يا ربي أن زواجي من ف ل ا ن كنت تعلم أن سفري إلى كذا أن بيعي لكذا أن شرائي لكذا قرارات مصيرية ليس واحد مثلا قالوا لك وتبغى تشرب عصير برتقال ولا تفاح كاللحظة صلي ر ك قاعدين استخارة لحظة لا <تصفيق> لبيننا أكبر من كرة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> صدري عشان تشرب عصير برتقال ه ذ ا ربما يكون فيه نوع حقيقة من يعني الاستخدام في صلاة الاستخارة لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ال ال الأمور القرارات في حياتك إن كنت تعلم ا ن هذا الأمر خير لي في ديني و م ع ا ش وعقبة في أمري وعاجل و ا ج ه ف ق د ر ه لي ويسره لي ثم بارك لي في وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر و ن ف د ي ن ومعاشي آه. إلى آخر شف كيف يعينك إن أنك باصل م تتخذ القرار بشجاعة بعدين ما تندم ليش ما تندم؟ لأنك تقول والله يا أخي أنا استخرت ربي و ا س ت ش ر ت وربي اللي اختار لي هذا أنا صحيح. ماذا أفعل؟ هيا سامي ا ن ت ا ش ر ت لي مرارا وأنا ما استمعت لك لا لا بس أنا أقول على حسب م. نفس الموضوع ا ن ه فعلا إذا كنت شجاع بما يكفي مثلا انك تتخذ قرارك ت ح د ي د مصيرك مثلا تخرجت من ا ل ث ن و ي تخرجت من الجامعه تاخذ مصير خ ص ص اللي فعلا ا خ ت ر ل تخصص إ ذ ا كنت متخرج من الثانوي ا خ ت ر التخصص اللي انت اعطيت لي الشيء الثاني بعد بعض ا ل أ ح ي ا ن اتخذ قرارك اتخذ قرارك بعض الاحيان ب ك و ن بشجاعه ل م خ ا ط ب ة مديرك حتى تحصل على علاوه او تحصل على شيء احسن يعني مطالبه بحقك نعم الان بعض الناس س ر ى يا اخي يكون ا ح ي ا ن ن د م ع ي ن ممنوع منها مثلا ر ى الناس كلهم طلعوا انتدابات طيب ا ن ا لم أطلع ا ن ت د ا ب صح فتقول لي ا خ ي طيب أنت لم أتروح تكلم المدير قال لي أخي صراحة ا ن ا محرج ت د ر ي بخليها لله لا أنت في الحقيقة لم تدعها لله لأن المال لم يذهب في مسجد ولا يذهب في طعام مساكين أنت تركتها جبنا وخورا فعلا أي وهذا ترى يعني قاتل الله الجبن يعني أحيانا تجد مثلا يذكرون معلومة معينة ا ن ا كنت مرة في مجلس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 قلت له طيب يا أخي ليش ما قلت ه ا ل ك ل ا م في المجلس تدري ماذا قال لي؟ قال والله يا أخي انحرجت في الحقيقة هو ما أحرج هو في الحقيقة جبان قاتل الله الجبل ليش ما صرت بطل وتكلمت لكن ما عنده جرأة يتكلم ويخاف يقول له أكيد في البيهقين أنت بتأكد فهو خايف من ا ل ل خ ب ط ة هذه فآثر السلامة وقد يضع نفسه في دوامة من اللوم لايت اني ينم نفسه لا. اتخذ قرار وكن شجاع ما تلاحظ يا ابو الرحمن اننا ندفن احيانا ش ج ا ع ة ا ل أ ط ف ا ل في المجالس مجالس الرجال آه. يعني يبدا الطفل يتكلم امام الرجال وبعض الناس يقولون اسكت ا س ك ه تتكلم واذا جاء عمره 18 20 واراد ان يتكلم في محفل أ ص ب ر اصبح يترتب و... ما عندها القدره بسبب ان اللي كانوا في المجلس كانوا يسكتوه ربوه على غير ذلك أي. وهذا ترى ب ا ل م ن ا س ب ة أ ط ف ا ل ن ا في ا ل ح ق ي ق ة احيانا اذا ا ن ربيت و ل د من البدايه على ا ل ش ج ع ه وعرفته خ لمواقف يعني ا ن ت طبعا تكون موجود لكن لأجل أن يتخذ قرارات معينة ويصنع أشياء معينة ويتحمل تبعتها في هذا الحال ا ن ت في الحقيقة ربي إ ذ كبر يصبح قيادي يخي ذ ك ر ا أن صفية بنت عبد ا ل م ط ل ب هي بنت عم بنت هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام وابنها الزبير ابن العوام اللي هو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام ي ق و ل كان الزبير صغيرا عمره لم يتجاوز ثمان سنوات فكانت إذا أرادت أن تخرج إلى المتغوط المتغوط مكان منخفض تذهب إليه النساء في الليل تقضي حاجتها اللي مثلا ب تغتسل ع ف ي المكان المظلم اللي كذا أو مثلا تقضي حاجة من بول أو غاض يقولون فكانت تأخذه معها وأبو سبع سنوات فإذا اقتربت قالت ق ف ه ن ا وأنا سأذهب وأقضي حاجتي فإذا قال يا أمي الظلام تقول ل س ت رجلا؟ أنت رجال تخاب من الظلام أنت رجال فتذهب وتختبأ وراء شجرة لتقضي حاجتها و ي تنظر إلي ف ت ع و د ا و ل مرة يكون خايف مئة ا ل م ر ة الثانية خايف ت س ع ي ا ل م ر ة الثالثة خايف ث م ا ل م ئ المرة رقم عشرين خلاص تعوت ما هو بخايف وهذا يا أخي والتربية على الشجاعة لذلك الزبير نفسه يقول لما كبر وجاء ورزق بابنه عبد الله بن الزبير كان لما يدخل المعركة يأخذ ولده عمر ولده ثلاثة عشرة سنة إلى الآن ما, ما يقبل في القتال أساسا فكان يأخذ معه ويركب معه على الخيل يخليه يتمسك فيه ويدخل يقاتل والولد معه يقولون فلما كبير عبد الله بن الزبير كان هو الوحيد الذي يقاتل بسيفين في وقت و ا و ا ك ب ر ويتمسك في الفرس ب ر ج ل ي ن ا ويقاتل بسيفين ليش لأنه يا أخي درب على الشجاعة من يومنا ل ص غ ي ر مثل انت لما ي ا ت ي ولدك يقول طيب بابا انا ودي تشتريلي من كذا طيب انا روح خذ وحاسب طيب استحي يزحمة يمكن احد يسرقني لا تقبل من هذه المسائل خله من البداية شجاع وخلك انت ايضا قدوة لهم في مثل هذا لذلك ه ا احمد س م ا ل ل ا ن ط ك بعدين انا لو علمت ان الشجاعة هذه ممكن توديني لأمور ثانية لا تحمد <تصفيق> عقباها ا ي تحملها ش ج ا ع ز ي ا م ا ه ر ة يعني شجاعة زايدة على الزوم اعرف انه والله سواء ا تكلمت او لن يغير الأمر شيء يعني مثلا أنك تتكلم على شخص كبير جدا سلطة م. مثلا أو شيء من هذا القبيل أنا عارف أنه ما راح لا لا هو طبعا شوف يعني ف ي فرق ما بين الشجاع وما بين التهور كون الإنسان يكون شجاع ب د أ قلت لأنت شجاع قالي شجاع طيب أتحداك تقفز من فوقها ل ع م ا ر ة شوف ع ش دور أتحداك تقفز وما تخاف الشجاع يلا طب هذا خبل هذا مجنون هذا إش اللي... ا و مثلاً قلنا له طيب أنت شجاع؟ قال نعم قلنا شفت هذا ا ل م ث ل ا المسؤول الظالم اللي كذا وكذا نعم نبغاك تأتي قدام الناس تضربك كف الله أنت شجاع, تلعب علينا. شجاع؟ هذا هذا ت ه و ر هذا ليس شجاع النبي عليه الصلاة والسلام كان شجاعاً و ب ط ل ا ومع ذلك كان يمر عليه الصلاة والسلام ببلال وبلال يعذب ويقول أحد أحد ومع ذلك مع شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام ما أتى وقال قم يا بلال تلقاتلهم لا الله تعالى يقول كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة في مكة ما في قتال ل ا ن قدرتكم ضعيفة الآن وعدتكم وعداتكم ما تقدرون تقاتلون كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة لما جاء خباب يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ألا ما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال ي ل ل كل واحد بسيفة لكن لما زاد العدد مع المسلمين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صف وعمر في صف وخرجوا أمام قريش وجهروا بالدعوة ليش جهر بالدعوة بعد ثلاث سنوات لأن حس بعد الثلاث سنوات أن خلال ثلاث سنوات جمعنا ناس يمكن أن يجهروا بالدعوة ففرقها أخي بين هذا وهذا بين الواحد اللي يكون شجاعا وبين الشخص الذي يكون و... والذي يكون الذي عاقلا لكنه يكون ربما أ ح ي ا ر ا متهورة في بعض المواطن من الأشياء التي تجعلك شجاع أن توقن بأن كل شيء مقدر ومكتوب يقول النبي ع ل ي الصلاة و س ل ا م وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك لي وعلم أن الأمة لو ا ج ت م ع ت على ا ينفعوك بشيء لم ينفعوك ا ل ا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا علي يضروك بشيء لم يضروك ا ل ا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت ا ل ا ق ل ا م وجفت الصحر يقول علي رضي الله عنه أي يومي من الموت أفر يوم لا قدر أم يوم قدر يوم لا قدر لا أ ر ه ب ه ومن ا ل م ق د ر ن لا ينجو الحذر بمعنى أني أنا لما أفر من القتال طيب هل أنا خايف من الموت ا ن كان الموت مقدر علي فالأمر كما قال الله أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في ب ر و ج مشهيد من الشجاعة يا جماعة أيضا الثبات على المبادئ واحد فرضا مبدأ ا ن ه ما ي ك ت ب فقال له واحد فرضا شوف أبغى ك ذ ت ص ل فنان وقال وين, وين أين أخوه قل ما هو موجود لا والله أنا ما أكد وكيف بات ك ذ ب أنا أتورق. ما ك ذ ب أنا شجاع أنا بطل عندي مبادئ أثبت عليها الثبات على الدين شجاعة شوف سحرة فرعون لما جاء إلى فرعون ي س ج د و ن لما فرعون جاء موسى وألقى عصاه فإذا هي حية تسعى و أ خ ر ج ي د فإذا هي بيضاء للنظري فرعون يتأمل في موسى عصى تتحول حية هذا سحر قال ا ل م ل ي حوله إن هذا لساحر مبين هذا ساحر ت ي ب ا الحل الحل أرسل في المداء أن يأتوك بكل سحار ر جمع السحرة السحرة جاءوا وهم يستجدون فرعون أول ما وصلوا إلى فرعون قالوا أ ن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين تعطينا فلوس فرعون إذا فزنا قال نعم وإنكم إ ذ ا لمن المقربين جا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين قال بل أ ل ق و فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا آمنوا قالوا آمنا برب هارون وموسى شوف الآن الشجاعة بعد ما كانوا يستجدون فرعون تعطينا فلوس إذا فزنا شوف الآن ماذا فعلوا قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر بعدها ما قال بقتلكم لا بدأ يفصل طريقة القتل فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل أعلككم وهذا ترى يخوف أكثر شوف أنت لما تقول ل ولدك مثلا ترى إذا رسبت في ا ل ا م ت ح ا ن بضربك أو تقول ل إذا رسبت في الامتحان والله لا أخذ عصا وبعدين العصا هذا يقشرها وبعدين أرفع يدي أكثر ما أقدر وبعدين أضرب لما تبدأ تفصل صحيح. طريقة الضرب يخاف أكثر صح. فرعون ما قال ا ق ت ل ك م لا فصل طريقة القتل ولا أصلبنكم في جدوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ما قالوا له؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ف ق ض ما أنتقاض اعمل اللي أنت عاوز يا فرعون إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ان اامننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انت تقول ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى الله خير وابقى الثبات يا أ خ ي هذه ش ج ا ع ة بعض الناس الان ما ع ن د شجاعه يثبت أ م ا م م ر ا ه حسناء امام اتصال بنت امام كاس خمر ما ع ن د ش ج ا ع يثبت ي خ ي ما ع ن د ش ع يثبت ا م غ ر مادي جاء إليه وقال أنا نريدك تمشي لنها المعاملة قال لا والله النظام ما يسمحه ف ي فلان مقدم قبلك ق ا ن هذه عشر تلاف ريال ما أنت كم راتبك والله راتبي أنا خمس أ يعني في ا ل س ن ه ا جمع ستين أ ل و ما أصرف شيء الله ستين أ تطلع قال هذه ن ص مليون راتب ع ش سنين جاي ومشي لنها المعاملة ا ن ت عندك شجاعة تثبت أم أنك جبان وفي عندك خور كل ما أقبلت إليك فتنة تشربتها نفسك هذا هو الفرق الشجاعة يا جماعة لا نعني فقط بالشجاعة أن الواحد يقاتل في القتال والله فلان شجاع لما ضربه فلان ضربه أحيانا يكون الإنسان قوي في الضرب وفي القتال لكن لو تريده يتخذ قرار تريده يثبت ا ن ا فتنة تريده أحيانا يقدم نصيحة لإنسان أحيانا تقول له والله فلان مقصر في صلاةه و ل ا فلان زوجته تتبرج نريدك أن تقدم إليه نصيحة ما عنده شجاعة يقول كلمتين على بعض يا أخي إلى.. آه ا ح م د ا ل ش ج ا ع مع الوالدين يعني أحيانا تجد أنه مثلا يخطئ أحد الوالدين ممكن ما تلاقي نفسك ا ن ك أحيانا كل الأب رهبة وهيبة فما تلاقي نفسك أنك تقدر تتكلم عليه أو تقول أنه هذا غلط هو شوف ا ح ي ا ن ا ترى الشجاعة تنزل في كل م ر ه منزلتها أحيانا في بعض الأنواع الشجاعة يحتاج الإنسان إلى نوع من الصرامة وأحيانا من الشجاعة أنك تطرح فكرتك حتى لو طرحتها بأسلوب اش كل هادئ أو, أو ضعيف يعني مثلا أنا ممكن أجلس مع أبي وأبدأ أنصحه من بعيد لبعيد فرضا أفرض أن عندي أبي يدخن مثلا وجيت وقلت مثلا لأبي والله يباهي أمس المدرس كان عندنا محاضرة عن التدخين وعندنا طيب ا ن ا إيش ممكن يحصل من الأب ممكنني يصرق عليه أنت قصدك ا ن ا أنت ما أنت برجال أنت ترا كثير من الأشياء يا جماعة التي نحن نتوقعها لا ستحصل أنا سألك سؤال الآن لو أنت أخرت بره البيت العادة ترجع البيت ساعة عشر وجت الساعة ثلاث وأنت ما رجعت البيت وجوالك نقفل أمك أمك ا و ل شي سيقع في بالها إيش أنه صير لك شيء ا ن ه صير لك شيء بتقول صار دائما الذي يهجم علينا الأفكار السيئة ما يهجم الأشياء الحسنة لن تقول في نفسها والله يمكن أولدي فرضا يلعب كرة مع زملاه وطاح الجوال وانكسر مثلا والله يمكن خ ل ص ا ي مثلا و ا ه في ش غ ل ة ت ج ا ر ي ة حلوه كذا ودخل فيها ولا خلص الش... لا دائما يقال لا والله يمكن ضارب مع واحد ح ا د ولا صار ل حادث ولا و ي امر من ا ل أ م و ر التي فيها فيها نوع من الخراب فكذلك نحن احيانا لما نريد ان نكون شجعان في شيء مع واحد يبغى ينصح اباه بدل ما ينظر ن ظ ر ة ت ف ا ؤ ل ي ة ويعطي لنفسه رسائل يعني م ت ف ا ئ ل ة ا ن أبي سيتقبل مني، أبي س ي ش ك ر ن ي ا ب ي وبالتالي يقدم يصير شجاع لا يبدأ يرسل رسائل سلبية بيهزئني، بيتكلم ع ي بيهيني أمام إخواني يمكن يتردني من البيت، ي م ك ن ي يا خ ي ليش ما يصير عندك شجاعة؟ مدير ظالم مع الموظفين أكون شجاع يا أخي وأجي، سلام عليك كيف الحال فلان؟ والله ا ن ا أذكر مرة واحد يعني كنت عملنا معه في الجامعة في لجنة من اللجان و... ومشكلة ت في الجامعة لما تصير يعني موظف ي ع دكتور مثلا في تخصص شرعي أي لجنة ح ي ا ن ا يحطونك فيها حطوا ن ا في لجنة معينة كان رئيس اللجنة رجل مسؤول أصلا وله في الدولة وضعه يعني وأيضا بينهم وبين العائلة المالكة نسب وله يعني ضجه شوي فكان عنيفا في التعامل والكل يهابه وصار موقف بيني وبينه ومارس هالإسلوب طيب ا ن ا مطارب أني أنصحك فركبت السيارة ورسلت ل ي ه رسالة بين قوسين ولو كنت ف ض ل غليظ القلب لم ف ض و من حولك فاتصل م ب ا ش ر وش ق ص د ك طيب هل ا ن ا سأكون شجاع وأكمل الطريق ولا بقول لا والله الرسالة وصلتك بالغلط أنا برسلها لأمي آسف كان ممكن أطلع منها وقول ما علي وصلتك بالغلط لكن خليك شجاع قلت والله ق ص د ي انت عاملك ف ض وغليظ وإحنا ي ا خ ذ و ا ملاك دكاترة معك في الجامعة يا أخي شكا تصرخ علينا كأن حنا أطفال عندك فزعل قال انت ش ق ص د ك قلت مدام مثل ص ر ا خ بصراخ احنا عندنا ص ر ا خ ت ر ع ا فسبحان الله قابلته من غد سلم علي قال والله يا شيخ محمد ا و ل واحد يقول لي أني غلطان أنت يوالله فعلا نبهتني على شيء ا ن ا مشكلة كل اللي عندي ما ينبهوني وفعلا هذا واقع خل عندك شجاعة عندك مسؤول عندك خربطه تعال بأسلوب مناسب عندك خطأ رأيته على جارك عندك إذن لذلك حتى حتى في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام مرأة منكم م ن ك ر فليغيره تغيير المنكر شجاعة ما أقدر أغيره بيدي يصير عندي شجاعة الأقل أتكلم يا أخي لذلك لما قال التغيير بالقلب قال وذلك أضعف <تصفيق> ا ي م ا ن ن ت ضعيف جبان إلا غير بلسانك وإن كان لك س ل ط عليه فغير بيدك نختم بسؤالك لأن الوقت انتهى ها. طيب طيب عمرك بس, بس السؤال هل الشجاعة مثلا أنا بطبيعته يعني أو جملتني أكون جبان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 وانا ان شاء الله بعلنكم الشجاعة ا ل ح ن شاء الله <تصفيق> ع ل ن ك م الحميمية الشجاعة ا ي ه ه ن ا ء الكرامة س ل و ا الله ان يفعلوا ي ا ك م بما سمعنا وان نكون وصلنا رسالة باذن الله في تربيتنا لأولادنا تربيتنا ايضا لبناتنا تعاملنا مع زوجاتنا مع اهلنا مع انفسنا يعني باذن الله تعالى ان نكون نتخلق بهذا الخلق الى لقاء اخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته